وَأَنَّ مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا الرَّشَدَ أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسك قَوْنِينَ قُمَّاءَ نُدْقَا لِنَفْتِنَكُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُ وَعَذَابَ الصَّعَدِ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وأن نقول لما قام عبد الله يدعو كاد يكون على ليبدا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا لا ارشد قل انني يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا إِلَّا بَلَغَ مِنَ اللَّهِ وَارِثَاتِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ إِذَا أَبَدَا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَصْرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوْعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا إلا من ارتضى ضمير وسوء فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغ أَنْتَ رَبِّي وَأَحَطَ بِمَا لَدَيَّ وَأَحْصَى